إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهذه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 اتمنى علينا بمنن عظيمه ونعم وفيره فقد قال سبحانه في كتابه الكريم وما بكم من نعمه فمن الله ومن اجل النعم واعظمها عباد الله ان هدانا لدينه والى سنه نبيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم التي فيها سعادة الناس في الدنيا والآخرة قال تعالى في كتابه الكريم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فلما تمسك المسلمون في الزمن الأول من الصحابة ومن بعدهم بإحسان وبسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم مكنهم رب العالمين وأعزهم ونصرهم ومن عليهم بالأمن والأمان وبالخيرات والنعم وصدق الله إذ يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وإننا في هذه الأيام نعاني من فتن عظيمة على مستوى الدول والأخراج فالمسلمون يعانون فتن عظيمة ومآسي كبرى فأموال تنهب وأعراض تنتهك ودماء تسفك وأرواح تزهق ضعف الأمن والأمان والاستقرار والإطمئنان فتن تعتنوعت أسبابها واختلفت موضوعاتها فتن في السياسة فتن في الأخلاق فتن في الاقتصاد بل وفتن في العقيدة والمنهاج فتن تقبح الحسن وتحسن القبيح فتن فتن تدعو إلى استئصال دين الله جل وعلا واستئصال الفضيلة من القلوب وهذا مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جاء في الصيحين أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان يتقارب الزمان ويقل العمل ويلقى الشحو وتكتر الفتن وجاء في صيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جعل عافية هذه الأمة في أولها وسيصيب آخرها بلاء وسيصيب آخرها بلاء وفتن فيا أيها المسلم إياك أن تكون من حقبها ووقودها فإن للفتن غوائلا وإن للفتن شرورا فإياك ثم إياك فعليك أن تسعى في نجاة نفسك ونجاة قلبك ودينك فقد روى مسلم في صحيحه من حديث حديثة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الفتن على القلوب كأرض الحصير عودا عودا فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء فعليك أيها المسلم أن تنجي نفسك من الفتن ومن حرها وشررها وضررها فإن حياتك في هذه الدنيا أيامها معدودة وأنفاسك فيها محسوبة ومحدودة فإياك أن تضيع دينك ودنياك وإن الشريعة معاشر المسلمين جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها وقد قال الله جل وعلا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره وإن كان الخطاب للصحابة رضي الله عنهم فإنه عام لكل مسلم أو كما قال فعليك أن تقي الفتن وأن تحمي نفسك وقلبك من الفتن وغوائلها وإن نبينا عليه الصلاة والسلام ما من خير إلا ودلنا عليه وما من شر إلا وقد حذرنا منه فقد حذرنا من هذه الفتن وأخبر بها صلوات ربي وسلامه عليه وحذر أمته منها وإن علماءنا ممن صنف المصنفات وممن ألف المؤلفات دوروا في كتبهم بابا, بابا سموه بباب الفتن وأوردوا فيه الأدلة والنصوص من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومن أقوال الصحابة وسلف الأمة يحذرون فيه الأمة من ماذا من الوقوع في الفتن أيها المسلمون سأذكر في مقامي أمورا عسى أن تكون سببا في نجاتنا من الفتن التي تزداد اليوم تزداد يوما بعد يوم فمن هذه الأسباب التي أو من هذه الأمور التي تكون سببا في نجاتك أيها المسلم أن تعتصم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن تحكم الكتاب والسنة وأن تنظر إلى هذه الفتن بحكم الله ورسوله فمن الناس من ينظر إلى الفتن بعاطفته والعواطف عواصف ومن الناس من ينظر إلى الفتن برأيه وعقله القاصر فإياك ثم إياك عليك أن تعتصد بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام فهما سفينة النجاح يقول الله تعالى في كتابه الكريم ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم ويقول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاء فإن هذه الشريعة جاءت لحفظ الدين والعرض والمال والنفس والعقل صالحة لكل زمان ومكان فمن الناس من يحكم الهوانين الوضعية ويأتي بالديمقراطية على أنها حل للناس وللإسلام والمسلمين لا والله ما لنا إلا حكم الله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فبه تستقيم الأمور وبه ينصف للمظلوم وبه يردع الظالم وبه يتحقق الأمن والأمان قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم من هؤلاء من يقول بأن هذه الشريعة لا تصلح لأن تحكم الناس في هذا الزمان لأنها لا تواكب العصر نصوصها قاصرة وهذه صالحة أعني الشريعة لأزمان قد مضت لأزمان قد مضت وولت كبرت كلمة تخرج فيك وقطع الله دابرك ولسانك فإن سرع الله صالح لكل زمان ومكان قال العلامة العثيمين رحمة الله عليه وهذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان ما بقيت الدنيا ونعليها فيها السياسة الشرعية فيها الاجتماع فيها الاقتصاد فيها حقوق الرائي والرعية ما فرطنا في الكتاب من شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء فإذا أردنا السلامة أيها المسلمون فعلينا أن نتمسك بكتاب الله تعلما وعملا وتحاكما وتطبيقا نبينا صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في حجة الوداع ومعه أكثر من مئة ألف من صحابته رضي الله عنهم خطبهم خطبة الوداع أو تلك الخطبة ما قال. وما تركت فيكم ما إن بهما لن تضلوا بعد أبدا لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي كتاب الله وسنتي وجاء عند الترمدي وغيره من حديث العرباض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن يعش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء عبوا عليها بالنواجد وإياكم محدثات الأمور إياكم من هذه الفتن فلما حكم المسلمون القوانين الوضعية والديمقراطية وإلى غير ذلك من الأمور التي تخالف شرع الله أقبلت الفتن أقبلت الفتن بجميع صورها وأنواعها ففرقت المسلمين ومزقتهم وجعلت البأساء بينهم فالله الله أيها المسلمون ان أردنا نجاة من الفتن فعلينا أن نحتم شرع الله وأن نتمسك بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام يقول الإمام الزهري رحمه الله أدركت علماءنا يقولون لنا إن الاعتصام بالسنة نجاه إن الاعتصام بالسنة نجاه وكان الإمام مالك رحمة الله عليه إمام دار الهجرة يقول يا ابن وهب إن السنة سفينة نوح من ركبها نجاء ومن تخلف عنها هلك وغرق وقال بعض السلف من حكم الكتاب والسنة نطق بالحق فالله الله فرجع إلى ديننا إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا على فهم الصحابة والتابعين على فهم أولئك السلف الذين رضي الله عنهم ورضي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال تعالى فإن آمنوا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فقال تعالى فعلينا أن نكون على منهج سلف الأمة وعلى طريقة الصحابة والتابعين يوم أن تمسكوا بمنهجه بمنهج الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام إخلاصا وتعلما وعملا ودعوة وسلوكا أعزهم الله ونصرهم ولينصرن الله من ينصره فمكنهم الله جل وعلا يوم أن حققوا التوحيد وحققوا الاتباع وأطاعوا ربهم جل وعلا وصدق الله إذ يقول وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الغالبون وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الغالبون ويقول الإمام مالك رحمه الله لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها فالأولون صلحوا بالتمسك والتجرد لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم فنصرهم الله ونحن اليوم نستهزئ بديننا نسخر من شريعتنا ذاك يسخر باللحية وذاك يستهزئ بالحجاب وذاك يسخر من الحدود من الحدود الشرعية التي جاءت في نصوص الكتاب والسنة يريدون يريدون افكار الغرب وأحكام الغرب من أجل أن يلبوا رغباتهم فاتقوا الله معاشر المسلمين وارجوا إلى كتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم ففيهما السلامة من الفتن إن من الأمور التي تكون سببا للجاة من الفتن الدعاء والاستعاد معاشر المسلمين أن نلح على الله بالدعاء أن يعيدنا من الفتن وأن ندعوه ليلا ورهارا جهارا وعلانا وإصرارا أن يعيدنا من الفتن معاشر المسلمين وأن يجنبنا ويجنب بلادنا الفتن فنبينا عليه الصلاة والسلام كان يقول للصحابة رضي الله تعالى عنهم استعيد بالله من الأربع ومنها فتنة المحيا والممات كما جاء في الصيحين من حبيث أبي هريرة قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما رواه الإمام مسلم كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا هذه الاستعادة من الأربع أو يعلمنا الاستعادة من ال هذه الأربع كما يعلمنا الصورة من القرآن فأكثر من الدعاء والح على الله بالدعاء أن يجنبنا وإياكم وبلاد المسلمين الفتن وبلاد المسلمين الفتن فإن الله يقول وقال ربكم ادعوني أستجر لكم وقال تعالى وإذا سألك عبادي عن فإني قريب أجيب دعوة الداع ولهذا من أصول أهل السنة هو الدعاء لولاة الأمر ولهذا كان الإمام أحمد يقول لو أنني, لو أنني أعلم لو أعلم أن لي دعوة مستجابة أنا لي دعوة مستجابة لصرفتها إلى السلطان فبصلاحه صلاح البلاد والعباد فأكثر من الدعاء معاشر المسلمين لأنفسكم ولإخوانكم أن يكفينا وإياهم فتن ما ظهر منها وما بطن أيها المسلمون إن من الأمور التي يسلم بها العبد من الفتن ألا وهو اعتزالها والبعد منها وهجرها فإن من الناس من يحب الفتن فيتطلع إليها فيتطلع إليها ويلج فيها ثم يكون من وقودها وحطبها فيخسر فيخسر دينه ودنيا اياك ثم اياك نبينا عليه الصلاة والسلام يقول ستكون فتن القائم فيها خير من القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الس ماشي والماشي فيها خير من الساعي فمن استشرف لها استشرفته فمن وجد ملجأ أو معاذا معا فليعود به فعليك عبد الله أن تكون من أهل الفتن أو أن تقترب من بؤرها من بؤرها وأماكنها فقد جاء عند أبي داود من حديث المقداد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن ان السعيد من جنب الفتن فاستنب الفتن معاشر المسلمين وكفوا اوجثكم عنها بجميع انواعها من فتن الشبهات من فتن الشهوات فان الفتنه اذا دخلت القلوب ربما بقيت اذا دخلت الى قلبك ربما بقيت تتجلجل في قلبك إلى أن تموت فتفسد قلبك وتفسد اخلاقك ودينك فالسلامه لا يعادلها شيء وقد قال عليه الصلاة والسلام ياتي زمان يكون خير ما للرجل غنم يتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن يفر بدينه من الفتن فابتعد أيها المسلم عليك ببيتك وبمسجدك وعملك وابتعد عن مواطن الفتن وان استطعت ان استطعت ان تدخل وتصلح فهذا خير وخير وهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولكن ان ترى الشر والبلاء فليسعك بيتك والتبكي على خطيئتك كما قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيت هوى متبعا وشحا المطاعا وإعجاب كل ديراء برأيه فعليك بخاصة نفسك فعليك بخاصة نفسك أيها المسلمون إن الاعتزال من الفتن أمره جلل وعظيم فما اقترب عبد من الفتن إلا وتلطخا وتلوثا بشررها وضررها أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه ثم أما بعد إن من الأمور التي تعين على سد أبواب الفتن وعلى انتشارها بين الناس ألا وهوى أن يجتمع المسلمون أن يجتمع المسلمون على الحق كما أمرهم ربهم جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تفرقوا واعلموا أن الجماعة رحمة وأن الفرقة عذاب هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلينا أن نحرص على التآلف والتواج بين الأسر بين أهل الحي الواحد بين المناطق كلها أن نكون مجتمعين على الحق فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأن تعفصموا بحبل الله جميعا وأن تناصحوا من والله الله أمركم قال الإمام محمد بن عبد الوهار رحمه الله ولا يقع خلل في حياة مصالح الناس في أمر دينهم ودنياهم إلا بالتقصير في هذه الثلاثة أو في أحدها فحرصوا على اجتماع الكلمة ووحدة الصف فإن الشريعة من مقاصدها بل من أصولها اجتماع الكلمة ووحدة الصف اجتماع الكلمة ووحدة الصف وقد عمل أعداء الإسلام على تفرقة المسلمين وتمزيقهم إلى دويلات بل دخلوا إلى الدولة وإلى البلد الواحد فمزقوه بنشر أو بالتنصيص على هذه الحزبيات التي لا خير فيها هذه الحزبيات داء وليست بدواء بل هي داء وما وقعت اليوم وما تقع فيه البلاد اليوم من, من محن وفتن إنما بسبب هؤلاء الحزبيين فكل منهم يسعى لمصلحة حزبه ولا يلتفت إلى مصلحة بلده ولا إلى مصلحة العباد والبلاد غايته أن يتمكن حزبه وأن يرأس البلد وأن يصل إلى ما يريد ولو على حساب قتل غيره ولو على حساب سفك الدماء وهدك الأعراض وتشتيت البلد وتقسيمها فاحذروا من هذه الحزبيات فإن الله جل وعلا أخبرنا في كتابه بأنها سمة للمشركين ولأهل الكتاب ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون ومن الناس من يأتي باسم الدين وباسم المشيخة فيدعو الناس إلى الحزبية ويقول أريد أن أنصر بها دين الله دين الله لا ينصر بالحزبية دين الله لا ينصر بالفرقة دين الله لا ينصر بالمعاصي والذنوب خير الخليقة بعد الأنبياء هم الصحابة رضي الله عنهم خير الناس قرني لما وقع من بعضهم معصية معصية واحدة في غزوة أحد قتل منهم سبعون أولما أصابتكم مصيبة أولما أصابتكم مصيبة قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير فاتق الله أيها المسلم أن تخدع بنها هذه الأحزاب وإن كانت بإسم الدين فهي بناء ومحنة على البلد فأسأل الله جل وعلا أن يبعدها من بلدنا وأن, يستصئل وأن, يستصئل وأن تستأصل جذورها فهي لا خير فيها تعددية حزبية ينادون بها في وسائل الإعلام ويؤصلون لها وهذا الكلام خالف لشرع الله فإن الله يقول ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا سيعا وإن الله يقول إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون ربنا واحد ورسولنا واحد ونبينا واحد فالواجب أن نستمع وأن ننبدأ أسباب الفرقة والاختلاف أيها المسلمون إن من الفرقة أو من مظاهر الفرقة التي انتشرت اليوم من دعوة للمناطقية والعصبية والقبلية التي صار يفوح أمرها وتشم رائحتها اتقوا الله جل وعلا إن هذه من آثار الجاهلية التي جاء الإسلام بنفيها ومنعها فإياكم ثم إياكم نبيون عليه الصلاة والسلام لما وقع ما وقع بين أنصارين ومهاجرين فقال أنصار يا للأنصار وقال المهاجر يا للمهاجرين فجاء عليه الصلاة والسلام قال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم وأنا بين أظهركم إنما المؤمنون إخوة إنما المؤمنون إخوة واعلموا أن المنهج السلفي هو الإسلام الصحيح هو الإسلام الصحيح الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام إن السلفية هي الإسلام الصحيح الخالص من شوب البدع والشرك والأهواء فالسلفية ليست حزبا من الأحزاب كهذه الأحزاب الموجودة على تكتلات وعلى أمير مجهول وعلى سرية وعلى نفاق وخداع وعلى ضرر بالبلاد والعباد أهلكوا الحرث والنسر قتلوا, قتلوا سفكوا الدماء المصونة وقتلوا الأرواح المعصومة باسم الدين حتى أن عامة الناس كرهوا الإسلام فهؤلاء خرجوا بإسلام سياسي فيه الكذب والخذيعة فكرهم عامة الناس شوهوا الإسلام وأولئك التكفريون خرجوا بإسلام دموي فالناس أصبحوا في حيرة ظنوا أن هؤلاء يمثلون الإسلام وأن هؤلاء يمثلون الإسلام لا والله إن هؤلاء يمثلون حزبهم ويمثلون مبادئ قائدهم ومرشدهم وأولئك أيضا يمثلون فكرهم الخارجين خرجوا عن تعاليم الإسلام الصحيح وخرجوا عن منهج السلف وخرجوا عن طريقة العلماء الربانيين فالله الله أيها المسلمون تمسكوا بدينهم ولهذا استغل بعض العلمانين هذا الأمر وصارى يقول لعامة الناس ويقركلوا في آذانهم بأن الإسلام ليس صالح لحكم الناس لحكم الناس لا يا الله شرعنا عظيم فيه الرحمة فيه الخير نبينا عليه الصلاة والسلام يقول دخلت النار مرأة في هرة هرة يا عباد الله دخلت النار من أجلها امرأة أمسكتها وحبستها فما أطلقتها تأكل من خشاش الأرض ولا أعطتها طعاما فكيف بمن يقتل النفس المعصومة؟ نبينا عليه الصلاة والسلام يقول زوال الدنيا أهول عند الله من قتل مسلم فيأتي هذا الرجل ويقتل ويفجر باسم الدين وباسم التقرب إلى الله لا والله هذا الأمر يبرأ منه دين الله وشرع الله جل وعلا فالله الله أيها المسلمون أن نحافظ على الاجتماع والوحدة والإتلاف وعلينا أيضا أن نسمع وأن نطيع لمن والله الله الأمر في بلدنا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اسمع وأطع وإن تأمر عليك عبد حبشي فحاكم ضلوم خير من فتنة تدوم به تؤمن السبل به تقوم مصالح المسلمين به أي بولاة الأمر تقوم مصالح المسلمين من صناعة وتجارة ومدارس وإلى غير ذلك أما إذا صار الأمر فوضى نسأل الله العافية كما يقال أعور ولا أعمى أعور ولا أعمى فلا بد من الصبر على جور الولاة ولو كانوا ظالمين حكم حاكم ظلوم ولا فتنة تدوم هذا أصل عظيم مقرر في كتب أهل السنة والجماعة فإذا صار الأمر فوضى قتعت السبل وانقطع الحبل وسفكت الزماء ووقعت مفسدة أعظم وأعظم وأعظم من هذا الذي نراه ولا ندافع على حزب بهذا الكلام ولا على أي أحد وإنما نبين ونقرر منهج سلفنا ونقرر عقيدتنا معاشر المسلمين فالله الله أن نجتمع كما أمرنا نبينا عليه الصلاة والسلام وأن نخرج فما راه اليومين العسيان المدني والمظاهرات والإضرابات والاعتصامات ليست من دين الله والله ليس دفاعا عن أهل حزب أو إلى غير ذلك لا والله هذه ليست بطريقة سرعية لا تطفأ النار بالنار لا تطفأ النار بالنار هذه أمور ولثها المسلمون من أهل الغرب أي مصلحة يوم أن تتعطب المصالح المسلمين أي مصلحة يوم أن يدعى المسلمون إلى مظاهرة كما يزعمون بأنها سلمية لا والله ماذا حصل في أحداث قد مضت ذهبت عشرات الأنفس واستغلها كثير من أصحاب المروض الأمراء النفوس المريضة وحققوا بها مآلبهم فالله الله معاشر المسلمين في طاعة ولاس الأمر في المعروف لا في المعصية أيضا من الأمور التي من الأمور التي تكون سببا لنجاةنا أن نرجع إلى أهل العلم وأن نعود إليهم في الفتن وأن نسألهم إياك أن ترجع إلى أهل الفتن إياك أن ترجع إلى دعاة الفتنة فإن من الناس من يدعو إلى الفتنة وإن تلبس بثوب المشيخة يدعو الناس إلى سفك الدماء لا يدعو الناس إلى التعقل وإلى التروي وإلى الصبر بل عليك أن ترجع إلى أهل العلم قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أدعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم فارجع إلى علمائكم فإن العالم كما يقول الحسن يرى الفتنة قبل أن تأتي وأما الجاهل فلا يركها إلا إذا أدبرت إذا أدبرت وولت بشرورها وويلاتها قال والله هذه فتنة الآن يا عبد الله فالله الله في الرجوع إلى العلماء وفي إحسان الظن إليهم فإن, هذا العلم فإن العلماء أرحم بالأمة من أبائهم وأمهاتهم لأن الأب والأم يحميك من نار الدنيا أما العالم يحميك من نار الآخرة ويحميك من عذابها ومن جحيمها أيها المسلمون عباد الله أيضا من الأمور التي تعين على درء الفتن أن نزهز في الدنيا وأن نتقي الله جل وعلا فبسبب التكالب على الدنيا في هذه الأيام أصبحت الفتن كثيرة وتنوعت فالسرقة والنهب والسطوء والاحتيال على الأموال العامة وإلى غير ذلك صار منتشرا بين الناس قلت الأمانة ونزعت الأمانة من جدر قلوب الرجال فاتقوا الله عباد الله هذه بلدكم وهذه خيرتها واستقلها من مال من المال العام واستقلها في نفسك من الأموال العامه فإن سرقه المال العام اعظم من سرقه الاموال الخاص خصمك للديون يوم القيامه اتقوا الله أيها الموظفون أيها المسؤولون لا تكونوا بوابه شر لهذه البلد واعلم أن المال الحرام والله الذي لا اله غيره لا يبارك فيه بل يهلك صاحبه في الدنيا قبل الاخره وقال عليه الصلاة والسلام يأتي زمان لا يبالي الرجل فيه أمن حلال يأكل من حرام وقال عليه الصلاة والسلام بادر بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم ثم قال يبيع دينه بعرض من الدنيا فاليوم بعرض من الدنيا يقتل الرجل يقتل أخاها المسلم بعرض من الدنيا يقتحم مؤسسة عامة بعرض من الدنيا يفعل ويفعل فاتقوا الله جل وعلا واعلموا أن هذه الدنيا دار ممر وليست بدار مقر وأنت ستكون بعد حين في بطن الأرض على ظهرها واستق يوما ترجعون فيه إلى الله أيها المسلمون عباد الله علينا أيضا في زمن الفتن إذا أرغنا النجاة أن نكثر من العبادة والطاعة أن نكثر من العبادة والطاعة بادر بالأعمال فتنا قال عليه الصلاة والسلام أيضا العبادة في الهرج كهجرة إليه فعلينا في هذه الأيام أن نتوب إلى الله وأن نأوب وأن نرجع إلى ربنا سبحانه وتعالى وأن نحافظ على صلواتنا وأن نصل أرحامنا وأن نتحلل, وأن نتحلل ممن ظلمناه وأن نتقي الله جل وعلا فإن لا فإنه لا يأتي بلاء إلا بدم ولا يرفع إلا بتوبة فأدعو نسي وإخواني أن نتوب ونأوب واعلموا أن الله جل وعلا قد بشر المؤمنين بالتنكين ووشرهم بالعز والنصر ان أقاموا دين الله جل وعلا وبلادنا مباركة خيراتها عظيمة وشعبها طيب مبارك على الفقرة فعلينا جميعا أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نوضح للناس وأن نبين لهم المنهج الصحيح وأن نحذرهم من المنهج المنحرفة وأن نعبعهم إلى هذا المنهج العظيم والحمد لله الليبيون على الفقرة في الجملة يحبون الدين ويحبون الخير فالله الله فنأمل بإذن الله جل وعلا بجهد الصادقين بجهود الصادقين وحرص الحريصين أن تكون البلد في خير واطمئنان فاسأوا الله رب العظيم رب العرش الكريم أن يردنا إلى دينه ربا جميلا اللهم ردنا إلى دينك ربا جميلا اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقاء والعفاف والغنى اللهم أمننا في الدور والأوطان اللهم امننا في دورنا واوطاننا اللهم اجعل ولايتك فيمن يخافك يا رب العالمين ويتقيك اللهم اجعل ولايتك فيمن يخافك ويتقيك اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم من ارادنا واراد المسلمين شرا فاجعل شره في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين اللهم اصلح شبابنا واصلح فتياتنا واصلح نساءنا رب العالمين اللهم انا نسالك علماً نافعاً وعملاً متقبلاً ورزقا طيباً اللهم اغفر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر والدين ووالدي والدين يا رب العالمين اللهم اجعل قبورهم رياضاً من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم خفراً من خفر النار وأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلم